ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها أرضوما للشياطين وأعترنا لهم عذاب السعيد وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير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 السماء ان بكم الأرض فإذا هي تموه ام امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم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 أفَمَن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ